119. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير 110. وما يستوي الأعمى والبصير 111. ولا الظلمات ولا النور 112. ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات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 تالف الوانها بسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُور إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا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 117. ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 118. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 114. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 115. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفون 119. وقفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور 110. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 112. إنه بِذَاتِ بذات الصدور 113. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 114. فمن كفر فعليه كفره 115. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض